وَلَ تَجدًاَّهُم أَحَْقًا الن على حياةُ وَمِنَ الذيينَ أشَكُ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْذِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عُمِرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْذِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ بِمَا يَعْمَلُونَ Whats up, what's up?